ونشهد أن إمامنا وعظمنا وقائدنا وفدوتنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله إنه مصيب ونفسه بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سبيدا يصفح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أيها الوحيدون إن بصحبة في ديننا أثر عظيم في حياة الإنسان واستقامته على منهج ربه سبحانه وتعالى ولذا حس الإسلام العظيم أتباعه على حسن اختيار الصاحب والصديق فقال سبحانه واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه صاحب واصبر وصادر من الذين يريدون وجه الله ولا يدعون مع الله إلها الآخر أولئك المؤمنين المتقين البلد الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي وعن أبي مريرت رضي الله عنه قال قال نصول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله خلينظر أحدكم من يخالب فإن كان صاحبك تقيناً مؤمناً فهذا بلا شك سينعكس عليك إيجابياً في حياتك وفي معادك يوم ذلك الله وإن كان صاحبك سيئاً فياسفاً خارجاً عن طاعتك فلا شك في هذا سوف يؤذر عليك وقديماً قالوا الطيور على أشكالها تقع وجد غراث وحمامة أو غراث ويمامة في يوم اجتمع في مكان واحد فقال من رآهما هذا أمر عجيب كيف يجتمع الضبان كيف يجتمع العدو وعدوه فاقترب منهما فوجد أن جلاهما أنك إليهما أعرض اليمامة عرجها في رجلها اليمنى والقراب أعرض في رجلها اليمنى فربما يجتمع النقيضان لعلة تجمع بينهما فالطيور على أشكالها تقع عن المرض لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يفتدي إذا كنت في قوم تصاحب خيارهم ولا تصعب الأرض فتردى مع الرجي قال الحكيم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته مثل الجليس الصالح مثل الجليس الصالح والجليس السور كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبداع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة أما الآخر الصديق السيد قال عنه أبي صلى الله عليه وسلم ونافق الكير إما أن أحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب كما يعد الصحيح الأجرب ففتش عن صاحبك فالصفة قد تجعل الإنسان الكريم في أدل مكان انصحب الأشخياء والصحبة تجعل الزليل الخسيس في أدل مكان انصحب الأشخياء البرد الكلب وهو من أخس الحيوانيات ذكر في كتاب الله شرف ما بعده شرف بسبب أنه صاحب الأذخياء قال سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سبحان الله حيوان خسيص وعلى الرغم من ذلك ذكر في كتاب الله ذكر في كتاب الله على الرغم من انه من اخس الحيوانات وذلك لانه صاحب الادخياء البرره فعد من جملتهم سيقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم اما إذا كنت شريفا كريما سيدا في قومه مدافعاً عن رسول الله ولكن لك صحبة خسيسة فهذا لم ينفع بل يضر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمي وهو في مرض موته يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشرع بها لك عند الله وحاجت لك بها عند ربي وأصدقاء السوء عن شماله يقولون بل على دين آبائك وأجدادك فقال هو على دين آبائه وأجدادك فختمت له بخاتمة التعاسى هذا بسبب ماذا؟ رفيق السور أما رفيق السعادة والصحبة الصالحة كما قال مالك ابن مغول قال عيسى بن مريم عليه السلام تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي أنت لا تضغض العاصي لذاتك إنما تشفق عليه وتضغض معصيته وتبع الله أن يهديه فقال عيسى بن مريم لأتباعه تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إليه بالتباعد منهم وانتمسوا مرضاته بسقطهم قالوا يا روح الله من يجالس قال جالسوا من يذكركم الله رؤيته إذا رأيت إنسانا صالحا من دون الله تذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة قال جالسوا من يذكركم الله رؤيته ومن يزد في عملكم منطقه ومن يراقبكم في الاخره عمله ولذا قال لقمان لابنه يا بني عندما يقول الاب من ابنه يا ابن ابعد عن فلان الابن يركب دماغه ولا يتركه مره بعد مره بعد مره هو يجد فيه سلوى يجد فيه انه يعطيه مكانته يجد فيه أنه خير صاحب يجد فيه أنه يعبده عن أناس كان يعمل فيهم خيرا فالأب دائما يعز لبنه ولكن الإبن دائما يعلم أن أباه ذا رؤية بالغة حكيمة عندما يقول لك أبو اترك مصاحبة كلان لماذا؟ لأنه كذا وكذا لأنه يشغله لأنه يلهيك عن ذكر الله لأنه يضيعه لأنه لا يأمرك بخير لأنك منذ صاحبته في مقصان لا في زيادة ابعد عنه ما تتكبش ازماغا سيدنا عمر قال لابنه طلق زوجتك فطلقها وهي أحب النساء إليه هو ليس زوجتك هو مجرد صاحب ساحب لك فإذا قال لك أبوه ابعد عن فلان أضع أباك وأرض ربك ولا تعصه أبوك بيغمرك لا تكسر كلامك أنت هنا عاص أنت هنا عاص وعاق لوالديك طالما أن صحبتك لهذا لا تقربك إلى الله ليس فيها منفعة دينية ولا منفعة دنيوية حتى فبعد عنه فلقمان يقول لابنه يا مني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا فإنما مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أضلت وإن أخذت منها أطعمك وإن لم تنفعك لم تضرد هذا هو الصاحب الطيب الصاحب الذي يقول لك أبوك احرص على صحبتك دائما يسأل عنه دائما يقول لك زره إذا مرت امشي معه إلى درسك أما الذي يقول لك أبوك دائما ابعد عنه فتجد عنه أنا بركز على الحتة دي لأن أنا أفضل وبعاني كما يعاني الآباء من مثل هذه الأمور فهي شكوى مكلوم ونصيحة مجرور ابعدوا أيها الشباب عن أصدقاء السور الفاروق عمر يقول ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخي صالح فإذا وجد أحدكم مدى من أخيه فليستمسك به أوعثيه فرصة إذا لقيت أخ فاضل صديق محترم لا يأمرك إلا بخير إذا حضرت الصلاة قال هيا نصلي إذا حضر الشر ورفقاء الشر قال لك هيا نبتعب هذا من تصاحبه هذا من تحرص عليه ولذلك يقول الإمام الشافعي إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة فشد يدك به فإن الإتخاذ الصغير صعب ومفارقته سهلة كل منت واحد سهلة مش صعبة مش هتموت ولكن مجرد إن أنت تتخذ صاحباً وفياً هذا عمر صعب صعب خاصةً في هذه الأيام خاصةً مع شباب الفيسبوك والإنترنت والخنوات والمباريات والتقليد الأعمى للغرب إذا وجدته مستمسكا بهدي نبيك فلا تترك وإذا وجدته بعيدا عن الله فارمه ولا دعب به نهائيا الشافعي الإمام يزور أحمد بن حنبل الأمام ويقول له أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سوياً في البضاع حتى لو كنت ابتعصى الله ابعد عن صاحب المعصية فيرد عليه الإمام المبجل أحمد إمام أهل السنة ويقول تحب الصالحين وأنت منهم رفيق الخوم يلحق بالجماعة رفيق الخوم يلحق بالجماعة وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة يقول أبو حاكم العاقم يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها وصحبة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار ومن خادن الاشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم يجب علينا ان نبتعد عن الاشرار كل صداقة قامت لغير وجه الله تنقلب يوم القيامة الى عداوة هو عزيز رحمل تنصاحب على الفيس ثلاث ثلاث مصاحب في الواقع في العالم الواقعي لا العالم الافتراضي عشر وعشرين في وقت الشدة لن تجد منهم واحدا إلا ما ندر إلا التقي النقي الزكي الذي اخترته لوجه الله لا لوجه الدنيا والمال لا لجمال ولا لمنصر فكل هذا يزول. كل هذا يزول قال سبحانه وتعالى الأخلاء أي الأصدفاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين صداقتهم تدوم في الدنيا والآخرة أما غير المتقين صداقتهم تنقطع لأدفه الأسباب في الدنيا وهم أعداء أيداء يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا قل مالي أكذا يقول الرجل إذا قلّ مالي فما خلّ يصاحبه إذا أخذت صاحبا من أجل من أو اتخذك صاحب من أجل مالك اعلم أن بقاء المال من المحال ولذا يقول الشعر إذا قلّ مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني الفقير الناس تتبع عنه اما الغني كل الناس تتقرب ليه فيقول قل مالي فما خل لي كل الناس خلاني فكم من عدو المال صادقني وكم من صديق المال عاداني هذه طبيعه البشر اذا تخصص صاحبه اه صاحبه المقصود بها يقول أن زوجة قوعة تروح لتفكرة بعيد ديننا ما فيه صداقة بين رجل وامرأة إلا زوجته التي في بيته التي قال عنها الله في سورة عدس يوم يفر الملء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صاحبته وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء عن الزوجة الصاحب بالجنب قال سبحانه وتعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاب ذي القربى والجاب الجنب والصاحب بالجنب وبه السبيل قال جماعة من سلف هذه الأمة أن المقصود بالصاحب من جنبه هي زوجته صاحبك هي التي تصحبك في الدنيا على أي شيء تختار صحبتها هل من أجل المال يواخد الجرد على مالك بكرا يروح المال ويبقى الجرد على حالك انت واخدها للجمال دوام الجمال من المحال واخدها للحسب والنسب فمصيرهم إلى التراب انتوخذها لأي شيء لأي شيء اتخذت زوجتك لأي شيء قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها فظهر بذات الدين تريبك يا باب. ولذلك عندما تصاحب إنسانا أنا بقول لك هو اللي قاله النبي فظهر بذات الدين بصاحب الدين سعيداً في الدنيا وسعيداً في الآجرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة الصالحة وأن يجنبنا رفضاء السوء إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم فاستغفروا إنه هو المصور الرحيم الحمد لله وكفا وصلاة وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه الإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم أما بعد أيها دخوة الأحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في دعائه من صاحب السوء وصحبة السوء ففي الحديث الذي يرويح عقبة بن عامل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من يوم السوق ومن ليلة السوق ومن ساعة السوق ومن صاحب السوق ومن جار السوق في دار المقامة يحشر المرء يوم القيامة مع من أحد أنت تحب صاحبك فانظر هل يسرك أن تحشر معه بذنوبه وسيئاته وهو الذي علمك الانحراف والتفسير في أداة الصلاة والمسيرات والمخدرات هو الذي أخذ بيديك إلى طريق الفشل أين مصيره وأين مصيره هل تحب أن تكون رفيقه؟ الإنسان رفيق من أحب عن أنس رضي الله عنه قال قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا ولا غير أني أحب الله ورسوله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت اللهم احصولنا برفقته يا رب العالمين فيقول أنس فما فرحنا بشيء منذ أسلمنا فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنس يقول فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمره وأتمنى أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم فأنت عايز تحشر مع مين يجب علينا أن ننتقي الأصدقاء لأن صحابة أو صحبة أهل السوء ندامة وحسرة على الإنسان وسوء مآل قال سبحانه احشر الذين ظلموا وأزواجهم وإذا النفوس زوجت أهل الربى سيحشرون مع أهل الربى أهل الزنى مع أهل الزنى أهل القتل مع أهل القتل أهل الغناء والفجور مع أهل الغناء والفجور وسيحشر المتقون المصلون مع أشكالهم وأشباههم فاحرص مع من ستحشر الصدافة الحقيقية تظهر عند الشدة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة بمناسبة حادث الهجرة الذي سيحل علينا ذكراه بعد أيام قليلة وساعات معدودة الصحبة يا رسول الله فقال النبي لأبي بكر الصحبة يا أبا بكر ماذا فعل أبو بكر كان يسير أمام النبي عندما يتذكر الرصد ويسير خلفه عندما يتذكر الطلب وعندما وصل إلى الغار قف على رسلك يا رسول الله حتى أستبرأ وأستكشف لك الغار ويدخل ويبكي أبو بكر على تلك الحال التي فيها رسول الله يا رسول الله إن قتلت أنا فأنا من أنا فرق من أفراد الأمة أما إذا قتلت أنت يا رسول الله فأنت نبي هذه الأمة أنت الأمة يا رسول الله هكذا تكون صعبة ولذا عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يضرب لنا أبو بكر نموذجاً فزاً بالصحبة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في آخر حياته ان رجلاً خير إن عبداً من عباد الله خيره الله بين أن يكون في الأرض مخلداً وبين أن يلحق بالله فبكأ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاختار ذلك العبد ما عند الله فيبكي أبو مكر فالصحابة يتعجبون يقولون ما هذا ما هذا يبكي أجلنا هذا الشيخ الكبير لماذا يبكي فإذا بذلك العبد هو رسول الله لم تمر أيام حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم الجميع أن أبا بكر هو أعلمهم وأقربهم مودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من صديق وما من صاحب له قد أستى إلى رسول الله معروفاً إلا وقد كافأه برسول الله إلا أبو بكر إن له على رسول الله يداً وفضلاً لا يكافئه عليها إلا الله ولسوف يعطيك ربك فترضى أمر النبي قبل وفاته بأن تغلق الأبواب جميعا إلى مسجده إلا باب أبو بكر الصحبة, الصحبة أيها الشباب تخيروا صحبتكم فإنها طريقكم إلى الله وسبيلكم إلى جنته وطريقكم إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله جل في علاه أن يختار لنا من نصاح اللهم لا نحسن الاختيار والتدبير وأنت لك الخيرة ليس لنا من أمرنا شيء فاختر لنا اللهم اختر لنا اللهم اختر لنا صحبة الخير اللهم اختر لنا صحبة الخير التي تدلنا عليه وتأخذ بأيدينا إلى طريقك يا رب العالمين اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا عيبا إلا سترتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عافيتا اللهم خذ بأيدينا اليه أخذ اكترامي عليه. برحمتك يا ورحم الراحمين اللهم لا تقربنا من هذا الجامع الجامع العامل يا رب العالمين بإذنه إلا بدمب المطلوب وسعي المشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا وطول اللهم اجعل هذا الفلس آمنة المضمئن وسائر بلاد المسلم اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ ناصيته من الحق والدقوة وآخر دعوانا الحمد لله وأقلم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منطودا